ya safinat najati يا badr <تصفيق> زغر سنيني جذبتني الصبابة والهواك القلب صار انتساب زغر سنيني والهواك القلب صار انتساب لك اوتار سواهن ربابة نبض يعزف ما اويلو عتاب لك اوتار هنا بابي نبض يعزف مواويله عتافه وبها وشيعة امي رضعت هذا دمي وبها وشيعة امي رضعت ما, ما اعوفك يا حبيبي يا حبيبي يا نجاتي يا بدر امنياتي يا سفينه في نجاتي نجااتي نجااتي يا بدر يا, يا حبيبي جرح قلبو طبيبي ja بيبي و انت محور حياتك الكياني بداكين حياتي بالكياني في بالشوق بتك حد الثواني يا حبيبي لحد يمت اتاني احس بالشوق بتك حد الثواني يا حبيبي لحد يمت اتاني النظر عيني يا حبيبي الحبايب النظر عيني غايب يا حبيبي الحبايب يا مال قلبو نصيبي ما يا حبيبي يا, يا, <سكر> يا, <سكر> يا قلبو ناصبي <سكر> badr omniyani mahatbti diri rihlat hawaya had hubbi bidaib lana hay وداعب لا نهايه ما يهمنا اللي عاد ورايا ما عوفك يا محبوب هواي ما يهمنا اللي عاد ورايا ما عوفك يا محبوب هواي سيدي انت روحي وانت بلزم تروح انت روحي وانت بلزم تروح ماشيفي ما عوفك يا حبيبي انزر سن المشيفي ما عوفك يا بدر امنياتي يا سفينه نجاتي يا بدر امنياتي يا سفينه نجاتي, يا يا نجاتي يا يا الخليج الاسرعيه يا رح قلبو طبيبي اعمقك يا حبيبي يا سدين هج نجاتي يا بدر امنياتي ادري كل من يحب لازم يضحي وعن طريقي العتم قلبي ينحني ادري كل من يحب لازم يضحي وعن طريقي العتم قلبي ينحني هسه باب مين يا مهدي صبحي اخفي عن عادلي والله جرحي هسه باب انا غابلي بالطاع الجرحك انتظر يامتد ظهر والجرح بي يكبر انتظر يامتد ظهر والجرح بي يكبر ضميد جروح ابن حبي ما اوفك يا حبيبي ضميد جروح ابن حبي ما يا حبيبي يا ستي مدني درعوم ما ما يا يا سفينة نجاتي ابدر امنياتي يجرح حبيبي ما عرفك يا حبيبي ابدر امنياتي ايش <تصفيق> فاعل الاخراج والهندسة الصوتية ابني اننا نجادي يا الكلمات الشعر ما يستاهل قلبو يا رعود الحسيني يا مؤمن الخادم ويا الحسيني <تصفيق> على عرش يا بدر امنياتي